وما أرسلناك, إلا مبشرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيغا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أرسلناك إلا مبشرا لكم مرين من اجر الا من شاء ان يتخذ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفابه بذنوب عباده خبيرا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 الرحمان فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجد لما تأمرنا لَنُفْكِرَ تَبَوَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا تَبَوَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ وَهُوَ الذي جعَ الليلى وََّه رَخِ الفَتَلّمَن أأَرادَأَ يَذكَّرَ أَوْ أرادَ شكور وَهُوَّ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون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 غابها كان, كان وراما انها ره كان وراما انها ساات مستقرا ومقاما انها ساات مستقرا